بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب انزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به, لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا امل جهنم منكم اجمعين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 ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إِلَّا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فَلَمَّذَا قَالَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَطِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلَكُمَا وَأَقُلَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا, وترحمنا لنكون من الخاسرين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 جاء ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما, ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فَآتِهِمْ عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغون عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بزيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم أن سلام مِنْ عَلَيْكُمْ لَمْ وَهُمْ يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا ربنا, قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ قَالُوا مَا وَأَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْنَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ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 ماتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره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 اَو لا تَعْلَمُونَ أو عَجِبْتُمْ اَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن ربكم عَلَى رَجُلٍ منكم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 ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتها سميتها ثم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وباوىكم في الارض في تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الا الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملاء الذين استكبروا من قومه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 وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا تُحِبُّنَ الْنَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ تُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم الا ان أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَنِ يَأْتِيهُ بَأْسٌ نَبِيَاتٌ وَهُمْ نَائِمُونَ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 أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا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 ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا اننا وما توقم منا إلا أن, آمنا بآيات ربنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا فرغ علينا صدر وتوفنا مسلمين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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا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 وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم وَهُوَ وهو فضلكم على العالمين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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي واصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل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 قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سَبِيلَ الغي يتخذوه سَبِيلًا ذلك بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا وكانوا عنها غافلين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 وَيَضَعُونَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ معه أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن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 وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ان يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كُلُّ مِن قَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا أَفْلَمُونَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا لَّاءَ هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 بقوة واذكروا ما, فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم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 أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل, ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباى حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون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 فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنَّ أَتِيْتَنَا صَالِحَ الْنَّكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترىهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون